بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشثى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسميسره لليسرى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 إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولستوف يرضى